بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض رجت الْأَرْضُ أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أَخْبَارًا بأن ربك أوحى لها يومئذ